يا الآدمي خلك حصين اللساني واحذر من سلاتي في كل مجلس واستر عيوبك طول الزماني بثيل جسمك استرا كل ملبس لا تستمع قولة فلان الفلان للا تهذر بكل حارة وتجلس شوف المشايخ بين قاصي وداني ما فيهم اللي قالي يا فلان مفلس لا تستمع قولة فلان الفلاني للا تهذر بكل حارة وتجلس شوف المشايخ بين قاصي وداني ما من اللي قال يا فلاني مفلس يا الآدمي خلك حصين اللساني واحذر من سلاتي في كل مجلس واستر عويوبك لو يطول الزمان تالي جسمك استراكي اللي ملبس إلا أنت عايش بيني نتو اغاني دايم تهذري بيني خلقا وتهلاس ومرات تقول الزين برمشه مهر ماني والناس جابوا ما وراء البحر لا طالس إلا أنت عايش بين نت وأغاني دايم تهذري بين خلقه وتهلس ومرات تقول زين برمشه رماني والناس جابوا ما وراء البحر لطلاث يا الأدمي خلك حصين اللساني واحذر من الزلاتي في كل مجلس واستر عيوبك لو يطول الزماني مثيل جسمك يسترى كل ملبس احفظ كتاب الله صوم رمضاني أطلب من الله الرزق في الليل لغلاس خلك فاطين بين ربعك حصاني لا من حكت حكيك ما سافلمس احفظ كتاب الله صوم رمضانى أطلب من الله الرزق في الليل لغلاس خلك فاطين بين ربعك حصاني لا من حكيت حكيك ما سيف الأملاس يا لادمي خلك حصين اللساني واحذر من الزلاتي في كل مجلس واستر عيوبك لو يطول الزمان مثيل جسمك يسترى كل ملبس